عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم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 يخله فانطب لنكم عن شيء من نفس فقولوه هني ام مريئا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولو لهم قولا معروفا وَبَتَالُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا مِكَاحَفَينَ أَنَّسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَإِنْ أَنَّسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدِفَعُوا إلَيْهِمْ أموالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُهَا إِصْرَافًا وَبِدَارًا إِذَا يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيمًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبا للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُ وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أوكثه نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا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 ذكر مثل حظ الوثيين فإن كن نسا فوق ثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فله نصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس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 ثم التوبة على الله للذين يعملون الصور بجهالة ثم تبون ثم تبون من قريب فأولئك توب الله عليهم وكان الله عليما حكما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 تذهبوا ببعض ما آتَيْتُمُوهُنَّ إلا أَنْ يَأْتِينَ بفاحشة مبينة وَعَاشِرُوهُنَّ بالمعروف فإن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شيئا وَهُوَ تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وإن ردتوا استبدال زوج ما كان زوجه وأتيتم إحداهن نقي طارم فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذوا؟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 حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي رضعنكم وأمهاتكم التي رضعنكم وخواتكم من الرضاع.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 وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصرين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بعضهم من بعد، فانكحوهن بإذن أهلهن وأتونهن أجرهن بالمعروف وأتونهن أجرهن بالمعرف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخذا، فإذا أُحصي. ثنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات فعليهن نصف على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم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 أقلق الإنسان ضعيفا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا. إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسرا ان تجتنبوا كبا نكفّر عنكم سيئاتكم، نكفّر عنكم سيئاتكم، وندخلكم مدخلاً كريماً، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعكم على بعض. للرجال نصيب من مكتسب ولمساء رصيد من مكتسب.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 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعضه وبما أنفقوا من أموالهم فصالحة قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعذوهن وانجروهن في المضاجع فعذوهن وانجروهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهم سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 سكين والجار ذي القربا والجار والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يدخلون و where anyway. مَن يَقْرِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قرينا وَمَا دَاعِي عَلَيْهِم لو آمنوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ فُقُومٌ مِّمَّا رزقهم اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَ حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على سوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وأنتم سكارى حتى تعلمون. حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جالسين فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوًا غفورًا ألم ترَين الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يشترون الضلال يشترون الضلال ويريدون أن تضل السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليه وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمى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 ولم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبة والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا.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 الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار جناتا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها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 رسهم قولاً بليغاً وما رسل من رسول إلا ليطعن إبن الله ولو أنهم انظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفرو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 وَمَن يُطِع اللَّه وَالرَّسُول فَهُوَ لَك مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِي نَوَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَاهُكَ رَفِيقاً يطل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئا فإن أصابتكم مصيبة مصيبة قال قد أنعم الله علي قال قد انعم الله علي اذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله لاقولن انك لم تكن بينكم وبينه مودة يا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 ك خشية الله أو شد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا خرتنا إلى جل قريب قل ما تعد يا قليل والآخرة خير لمن اتقى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 بِهِمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُونَ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ما أصابك من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 والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا تتدبر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 فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ وَيَكُفُّوا أَعْنَاقَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَتِلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يقتل مُؤمنا إلا خطأاً ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله لا يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم مثال فدية مسلمة إلى أهله فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة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 المستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتُهاجرو فيها فأولائك ما جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان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 بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاتِ إِنْ خَفْتُمْ أَيِّ يَفْتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَارُو لَكُمْ عَدُوَّ أَمْمُ وَإِذَا كُم فيهم فقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك واليأخذوا أصلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا وراءكم والتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك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 حَتَّى تَكُونُوا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكِّرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى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 Rum bihi beri'ah, wa mai yaksib khuti'ah atau ithma, thumna yrum bihi beri'ah, fad hidhmal bintaroh, atau ithma mubinah,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 ويدتبع غير سبيل المؤمنين نوّلله ما تولى نوّلله ما تولى ونصله جهنم وسائر المصيرات إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا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 يدله من دون الله وليه ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فهؤلاء يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ومن أحسن دينا من من أسلم وجهه.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 في الكتاب وما يتلى عليكم في الكتاب في يتمن النساء في يتمن نساء الا لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون والمستضعفين من الولدان انتقوموا لله تمام بالقسط وما تفعلوا من خير الصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميل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 قسط شهادا لله ولو على أوفسكم ولو على أوفسكم أو الوالدين والأقربين إياك غنيا أو فقيرا فالله أولابهما فلا تتبع الهوى أن تعبدوا وإن تلو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 لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر البنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزّة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، يُكفر بها ويستهزئوا بها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم.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 لم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعونه وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا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 لا صدّينهم لله فأولائك مع المُؤمنين وسوف يؤتِ الله المُؤمنين أجراً عظيماً ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكراً علماً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 يرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعدنا للكافرين عذابا مهينا والذين يَوْمَ رَسُولِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا آلِنَا الله جَهْرًا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا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 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَلَا يُشْهِدُ عَلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَهُوَ يُشْهِدُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ فَبِغِلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما مالك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سناتيهم اجرا عظيما ان ا وحينا اليك كما وحينا وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زكور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 إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكرمته ألقى إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه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 عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم وجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنفعوا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 وإن كانوا إخوة الرجال ونساء وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فل الذكر مثل حظ الاثنين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم